ولا بوجوه جان ثم سمع من يناديه فقال له ايتها النفس الخبيفة اخرجي الى نار ونيران ورب منتقم من غضان ففارق من الفزع واصابه الهلع واخذ يتذكر سنوات عمره التي مرت عليه بدون ان يسجد فيها لله سجده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 ربك الكريم تذكر رفاقا دعوه الى الله فلم يستجب لهم فقال يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما تذكر من احب دون الله من الرفيق والصديق والحبيب والعشيق من الاهل والعشيرة من الزوجة من الزوج من المال من الولد تذكر من زل له وخضع دون الله تبارك وتعالى من شهواته من مألوفاته من عاداته فقال يا ليتني لم اشرك بربي احد تذكر يوما دعته نفسه الاماره ووسوس له الشيطان فمتدت يده فمتدت يده للحرام ولم يهتم بنظر الله البصير ولم يبالي بأن الله كان عليه رقيبا أحصاه الله ونسوه فبارز ربه بالمعاصي ومكر السيئات ورب العالمين يقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد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 فاستجاب له وتحصر على ذلك أشد الحصر فقال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فنادى وصاح رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لَئِنْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى بعثون. اتصور المشهد الصعب الرهيب لما يستغيث فلا يغاف ينادي فلا يجاب إلا بكلا أين أنت قبل ذلك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين دلوقتي هتراجح حساباتك دلوقتي هتتوب دلوقتي هتكف عن المعاصي وكأن الله تبارك وتعالى يقول لك يا معرضا عن عنا لماذا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 والله لقد تركوا كل شيء وندموا على ما فرطوا في جنب الله وإن لم نتدارك أمورنا سنندم والله وسنأسف والله وسنشهد ما شهدوا فإن الموت لا ريب فيه يقين لا شك فيه وجاءت سكين فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد <تصفيق> الآن عايزين النهاردة نقرأها بيقين نستشعرها في أعمقنا عايزين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 انا المعد لحملك انا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك فمن يجادل في الموت ومن يخاصم في القبر ومن لا يدري ان اجله سيأتي لا محالة فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بالله عليك بالله عليك نفسك يكون حالة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 لو مش راضي <تصفيق> لو حتخاف لو الكلام ده صادف قلبا سليم او حتى صادف قلبا عليل لكن رق لما تذكر لما اعتبر لما اتعظ السؤال لماذا التمادي في المعاصي لماذا التفريط في الطاعات حتى متى لغاية امتا؟ هذه الاعين التي تلتز بالحرام تدري ماذا سيكون حالها؟ هذه الاقدام التي سعت في الحرام تدري كيف ستدفن في الرمال؟ هذه الايدي التي تبطش وتصرق وتفعل وتجني وتمس الحرام تدري ماذا سيكون مآلها؟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 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكر في المصير بالله عايز وجبنا العملين ان احنا بكرة إن شاء الله لمن يتيسر له الأمر تذهب في زيارة قبر وتعيش المعنى ده وتتذكر كلام القبر وكيف أن القبر سيكلم ابن آدم ففي مصنف ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال إن القبر ليقول يا ابن آدم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 يا ربي حرم اجسادنا على عذاب القبر ولا على عذاب في النار يا رب اجعلنا من اصحاب النفوس الطيبه التي تفتح لهم ابواب الجنه ويضاء لهم القبر وانسون بالاعمال الصالحه ويتغنون قائلين رب اقم الساعة رب اقم الساعة تشوقا للقاء رب العالمين ولا تجعلنا يا رب من اهل الشقاء من اهل الضياع من الذين ضيعوا عمرهم في البعد عن الله فيضيق عليهم القبر وتختلف اضلاعهم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 يا رب عافنا واعفو عنا لسه قلبك ما تحركش لسه تفكرك في هذه المعاني لسه معرض لسه مش عايز تسمع لسه مش عايز تدخل المعنى قلبك لسه غافل لسه لاهي لسه عايز تعيش حياتك بالطلو العرض زي ما انت عايز لسه برضه بتعمل الزنب اللي بتعمله في السر لسه برضه للأسف الشديد لا تراعي عين ربك الناظرة لسه ما دخلتش في قلبك إن الله مطلع علي إن الله ناظر إلي لسه ما عملتش حساب للموقف والحساب أنت مش عارف أنت مش عارفة على أي شيء سنقبل سنقبل على موقف من شدة هوله يشيب الوليد سنقبل على رب رأاك وأنت تعصيه وأنت عنيد رآك وقد كتب عليك أعمالك وأحصاها عليك ستشهد عليك جوارحك وسيشهد عليك الخفضة يوم تتطاير الصحف وتفضح الأسرار فيا ترى سنأخذ كتابنا باليمين أم سنكون من أهل الشمال والعياذ بالله رب العالمين سنفضي إلى ما قدمنا يوم تبيض وجوه وتسوى الدوجوه بيض وجوهنا يا رب يوم يفوز المتقون بالنعيم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 ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتتربع أنا مدتكش كنت أحسن إليك فهل كنت تعامل إحساني بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كنت تعامل إحساني بالإحسان أم بالإساءة أجيبوا عباد الله خلي قلوبكو تنطأ خلي قلوبكو تشهد خلي جوارحكو تنطأ وتهتف هي مستشعرة منة ربنا ولا بتسعى فيما لا يرضي عنا ربنا فيقول العبد بلى يا رب قال فظننت أنك ملاقي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 وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أنا عايز الأيتين دول من سورة يونس عايزنا نحفظهم علشان فيهم آفتنا كلها هل تظن أنك ملاق الله؟ الآية بتقول إن الذين لا يرجون لقاءنا في ناس مش عايزة أبر ربنا في ناس لا تتمنى لقاء الله في ناس مش موقنة بلقاء ربنا في ناس مش في دماغها خالص إنها حتلاقي رب العالمين لا يرجون لقاءنا دل هم مين اللي بيقول أنا كده عايش زي الفل أنا كده كويس مطلق بطليش حياتي ما تقول غير وعمل وسوي انا تعودت على كده انا تنشأت على كده اهلي كده البيئة اللي انا عايش فيها كده سلوها كده وعادتها كده انا مش حبقى غريب انا مش حرضة ولا حينفع ان انا اقدر اخد طريق الهداية اللي انت بتتكلم عليه ده راضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وخلاص هو النظام كده كويس ممكن يعني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 غافل لاهي يمطل الصديق يمطل الرفيق يمطل الجار يشوف بعنيه حوادث في الطرقات يسمع عن شباب في سنه يموتون فجأة ما لا يحمد عقباه وا وا وا وهو برضو غافل يقف قدام رب العالمين يوم القيامة يوم يخرج من القبور يقول ايه ده مش ممكن لا لا ما حصلش الكلام ده وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة يا yeah. قضي الأمر وهم في غفلة الدنيا انتهت وهم برضو في غفلة وهم برضو مش مصدقين yeah. نعم الغفلة الغفلة ألبك غافل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 فين ربنا من حياتنا يا جماعة المسلمين فيقول فاليوم أنساك نسوا الله فنسيهم كما نسيتني فيلقى الثاني فيقول ألم أسخر لك وأتركك تترأس ويقول بلى يا رب قال فظننت أنك ملاقي فيقول لا يا رب فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقال له كما قيل فيقول ما أنت فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع يا رب أنا كنت عبدك يا رب أنا كنت آمتك يا رب أنا ما كانش لي في الدنيا غيرك يا رب أنا آمنت بك وصدقت بك وأيقنت بك يا رب أنا كنت في مسعى لرضاك كنت أسعى في رضاك يا رب آمنت بنبيك واتبعته وآمنت بكتابك ووجعلته إماما لي وهاديا وحاولت أعمل اللي أقدر عليه من الطاعات عشان أتقرب إليك كنت بحاول أصوم وصلي وتصدق ويا رب بكل ما كنت أستطيعه كنت لا أدخر جسد وسع حتى ترضى عني يا رب فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدنا قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه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 تدعوه فتقول له يا عبد الله يا مسلم هذا خير تعالى من نحيادي تعالى لي فتعالى تعالى قال أبو بكر يا رسول الله إن ذلك لعبد لا, لا هلاك عليه يدع بابا ويلج من آخر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه وقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم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 وقال لنا ألم أكرمك ألم ألم ألم ألم أجدك يتيما فآوى ألم أجدك ضالا فهديت ألم أجدك فقيرا عائلا فأغنيت ألم تطلب مني كذا فأعطيتك يا طرى لما ربنا حيسألنا ألم تظنوا أنكم ملاقي ألم تظنوا أنكم ستقفون بين يدي ألم تعملوا لموقف الحساب يطرى ماذا سيكون الجواب قال يحيى بن معاذ من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير الندم القلب ما بيتحصرش القلب ما بيتحصرش صلوات بيضيع وما بيتحصرش قرآن وأوراد بيضيع وما بيتحصرش علم بيفوت وما بيتحصرش دعوة بيتركها وما بيتحصرش خطوة ردنا سيقدم بها إلى رب العالمين وما بيتأصرش يت... اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقراء قال يحيى ابن معاز من اعظم الاغترار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 ويطلب دار المطيعين وهو يعصي وينتظر الجزاء بغير عمل ويتمنى على الله مع الافراط ومن احب الجنة لابد ان ينقطع عن الشهوات ومن خاف النار انصرف عن السيئات هي دي العلامة هو دي القانون من احب الجنة انقطع عن الشهوات من خاف النار انصرف عن السيئات هذا هو المعيار وعليه نقيس احوالنا يا عبد الله اسأل نفسك يا امه الله قفي مع نفسك وقفه كم امهلك ربك فتماديت كم ناداك فاعرضت كم بسرك فاستحببت العمى كم أعطاك وجاد عليك فلم تشكر نعمته محتاجين نرأ أقلوبنا ونستشعر عنا ده ابن القيم بيقول معنا يرعب بيقول لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمال اللي سايب صلوات سجدة واحدة لم يسجدها إبليس لعن بها إلى يوم الدين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 ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها هو ربنا 하شاه سبحانه وتعالى سيخاف من الحاق العذاب والعقاب باي أحد منا ولو انت قعدت تقول طب ليه وعشان وكذا وكذا عشان كل المعاني دي ما عندها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 أما تخاف أن تؤخذ على قبيح فعلك؟ أين عقلك؟ أين قلبك؟ أين حزنك؟ أين تأسفك وندمك؟ اللهم عافنا واعفو عنا اللهم عافنا واعفو عنا قلوبنا قثت يا رب قلوبنا غفلة يا رب أحوالنا لا ترضي أحد ومن غيرك يا رب ومن سواك يا رب إن أنت أعرضت عنا فبمن نستجير إن أنت يا رب لم تفتح لنا أبوابك فأي لا أي باب نذهب يا رب مل نشغيرك يا رب يا رب مل نشغيرك يا رب يا حبيب قلوبنا اغفر لنا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 فيا رب اقل عصرتنا يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا يا رب نستغيث بك نستجير بك نسألك يا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 أبدلنا قلوباً تخشع عند ذكرك أبدلنا قلوباً تجيل عند سماع اسمك أبدلنا قلوباً لا تعرف إلا أنت يا منان يا منان يا منان, يا منان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 ونقل هذه المحاضرة من الغرف سواء كانت غرفة الهداية من موقع الطريق إلى الله بإشراف حبيب قلبي الشيخ حازم حفظه الله سواء كان موقع الحر العين وغرفة المصرة بإشراف الشيخ أحمد العسوي حفظه الله وقعت المسلم الديالوج أيضا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهد الجميع وأن يجعل في هذا ما يثقل به الموازين عنده سبحانه وتعالى ويرزقنا وإياهم الهدى والتقى ويرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وأذكركم وأذكر نفسي غدا بصيام يوم الاثنين وكما أخبركم بعض إخوانكم فقد توفي والد الشيخ عبد الحكيم الذي كان يشرف على مقرأته الموقع موقع منهج فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع متخل اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ومن يستطيع أن يشهد الجنازة غدا ويتم الأربعة أمور كما تعرفون يعني غدا صيام ويشيع الجنازة وإن شاء الله يعود مريضة ويطعم مسكينة حتى يكون في هذا العمل ما يقربه إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشر أن من يأتي بهذه الأمور الأربعة في يوم فإن له الجنة وأنا أستميحكم عذرا في الأسئلة اليوم فنحن نحتاج إلى أن نقف بين يدي ربنا تبارك وتعالى الآن وأن تكون هذه الكلمات التي كانت في هذه المحاضرة أن تكون للتطبيق الفعلي في الحال عسى أن يبعثنا ربنا مقاما محمودا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم الجنازة غدا ستكون في مسجد مصطفى محمود في المهندسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى نَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا ضَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَائِدَ قَوْسٍ هِوًى أَوْ أَدْنَى